الذين جعلوا القرآن عزيز فردك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون اصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهجئين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 فتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يفركون ينزل الملائكة بروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا أنا فاستكون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خطيم مبين.